تؤتي أسلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الممثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتزت من فوق الأرض ما لها من قرار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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً إِن يُرِيدْ ضَرًّا أَوْ نَفْعًا سَبِيلَهُ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى اللَّهِ قُلْ الْعِبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وَتَسْخِّرُ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَتَسْخِّرُ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَتَسْخِّرُ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَتَسْخِّرُ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ